موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته، يتلوا عليهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ألَماا أصادَتكُم مصيبَة قد أصَبتم ممثل لَهَا قُللتُمْ أن هذا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 ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة إن الله وفضله وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزاد هم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقلبو بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافُهُم وَخافون إ كُنتُم مُؤنن